Kebabu. Alhamdulillahi Rabbi al-Rahman al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 وسخرنا مع دغود الجبال يسبحنا والطيور وكنا فاعلين وليسوا ليمن وعلمنا وصنعت لبس لكم لتحصنكم من بأسكم. فهل أنتم شاكرون؟ وليس ليمان ريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون ويعملون عمل دون ذلك وكن لهم حافظين. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ فاستجبنا له فكشفنا ما بينه ضرعي وآتينا وآتيناه أغله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعبادين وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اللَّهُ Semi Allah me dumidumidumida me dumm Allah Allah Allah Allah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك مِنَ كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك, وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ ناداه ربه ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران فلا كفران لسعيه واننا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها اهلكناها انهم لا يرجعون حتى فتح يأجوج ومؤجوج، وهم من كل حدب يسلون، وقتر بالوعد الحق فإذا هي شخصة، فإذا هي شخصة أبو صار الذين كفروا، ياويلنا قد كنا في غفلة. هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لغواردو وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة لو كان وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغت أنفسهم خالدون وهم اشتقت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم وتتلقّاهم الملائكة، هذا يومكم الذي تعودون، هذا يومكم الذي تعودون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا